امي من بعدك ما دام فيني طموح بعيش ايامي اتركني احلم واعيش ايامي من بعدك ما دام فيني طموح بعيش ايامي روحت راني صبرت ومليني صابري ترى الكرامة وعزة slabri dar al karama habibi ba'd ma jitni mshtaq wnik mn awal ana adik w tethaakni atrik habibi ba'd ma jitni mshtaq wnik mn awal ana adik w tethaakni habbeit agullak mani eddellawal ahn w ashtaq filaila w shughayarni habbeit agullak اقفل لي والشوغياري اسال نفسك وتلقى قلبك عذر لي سويته من شانك بعد يا كثر احبابي اسال نفسك وتلقى الف عذر لي سويته من شانك فتي يا كثر احبابي روحت تراني صبرت ومليني صبري ترى الكرامة وعزة نفسك تمنعني روحت تراني صبرت ومليني صبري وعيشي شي من بعدك بعد فيني طموح بعيشي همي اتركني احلم